أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني قال أتوني بأخلكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإلا متأتون به فلا كيل لكم عندي فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أداه وإنا لفعله وقال لتفسينه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبا نامن عننا الكيل قالوا يا أبا نامن عننا الكيل فأرسل معنا أقارنا نقتل وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظًا قُلْ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُمْ أَن لَّا يَخْفِيَ مِن قَبْلُ ۚ فَاللهُ خَيْرُ حَافِظٍ فَاللهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 عليك كليم يسحَب. قال: لم أرسله معكم حتى تأتون موسيقا من الله لتأتونني به. موسيقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلم ما آتاه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 إن الحكم إلا لله لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا حيث أمرهم أبوهم ما كان يغيرون ما كان يضي عنهم من الله من شيء إلا حاجة, إلا حاجة في نفسي أحقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلم دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتعف بما كانوا يعملون لا جهزهم بجهابهم جعلت ثقاية في, في رحل أخيه أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواء الملك ولمن جاء به حي بعير ولمن النبي سعيد قالوا تالله لقد أتينا لنفسد في الأرض قالوا تالله لقد أتينا لنفسد في الأرض وما كنا, وما كنا سارقين قالوا فما جزا قالوا جزاؤه موجود في رحمه، موجود في رحمه فهو جزاء كذلك نجزي البالين، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ثم. وستخرجها من معاء أخي كذلك كدنا لنوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء صون وكون النبي علم من